السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع عدد من أصحابه فمرت بهم جنازة قوم يحملون جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى غادرته تلك الجنازة فقال قائل يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا أليست نفسا كل النفوس التي خلقها الله تعالى كرمها لكن بعضهم أهان نفسه بكفره وضلاله ولقد كرمنا بني آدم كل بني آدم في الأصل أنهم مكرمون نتعامل معهم على أنهم انسان له مشاعر له أحاسيس تحترم ويحترم فيه ما يكون من أمور حياته كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذا المبدأ عندما يتعامل مع الناس أنهم إنسان كيف كان يتحمل أخطائهم أنهم إنسان كيف كان يتعامل مع مشاعرهم على أنهم من جملة الإنسان هذا الموضوع أرجو في الحقيقة أن نستطيع اليوم أن نوصل الرسالة من خلاله أن تتعامل مع الناس على أنهم إنسان من خلال برنامجنا مسافرون فيسعدني أن تكون اليوم أيضا معنا فمرحبا بكم السلام عليكم كيف حالك؟ بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة كان هناك أشخاص قد خطبوا بناته عليه الصلاة والسلام وعقدوا عليهم لكنهم لم يدخلوا بهن بعد واحد منهم ابن أبي جهل وواحد منهم أبو العاص بن الربيع فاطمه رضي الله عنه كانت صغيرة لسه يعني ما بعد خطبت فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الناس للإسلام وإلى ترك عبادة الأثنام وكذا قامت قريش وجاءت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل من ضمن ذلك أنها جاءت إلى ابن أبي جهل وإلى غيره قال اطلقوا بنات محمد حتى ينشغل بناته مطلقات ومدرئيش وينشغل عن دعوته فكل كلهم طلق طب تزوج بعدين عثمان رضي الله تعالى عنه طول تزوجت بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطل الا ابو العاص بن ربيعه قال والله لا اطلق صاحبتي قالوا طلقها نزوجك من شائس من بنات المدينه قال والله لا اطلق صاحبتي ابدا فالنبي عليه الصلاه والسلام حفظ له ذلك دخل بها وكان ابو العاص بن ربيعه هو ابن خاله زينب بنت النبي صلى <تصفيق> الله عليه وسلم امها خديجه وهو ابن خالتها فلما دخل بها جاءت امها خديجة وزينتها بقلاده اشترتها من حر مالها ودخلت بزوجها مرت الايام والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة واخذ كل عائلته وبقيت زينب مع زوجها ما تستطيع تهاجر بحكم ان زوجها موجود في مكة فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت بعد ذلك معركة بدر وانتصر المسلمون واسروا مجموعة من الكفار فإذا من بين المأسورين أبو العاص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> جاي قاتل مع الكفار فأسر فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع نظاما الذي يريد أنه يعتق الذي يريد أنه يطلق صراحة إما أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين قراءه الكتابة او أنه يدفع أربعة آلاف درهم كلهم دفع عنهم إلا أبو العاص بن الربيع ما في احد يدفع عنهم فزينب أخذت قلادتها وضعتها في كيس وأرسلتها لتفدي بها زوجها. شوف عد شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا صهره وابنته الوحيدة اللي باقية في مكة ما في أحد يرعاها ما في أحد يقوم عليها وهو تاركها من سنوات ما رآها الآن أمها ميتة وأيضاً مُضطهد في مكة لأن أهل مكة يرون أن أنت أبوك عدونا أبوك الآن انشق عنا أبوك عمل دولة ثانية تحاربنا. فهي المسكينه حتى في تعامل الناس معه يتعاملوا معه على انك انت عملت لنا مشكلة محارب من محاربه من من كل شيء فلما اتي للعاصر بن الربيع بالالفداء اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكيس وفتحه ثم اخرجه فاذا قلاده ابنته عرفها طبعا يعرف قلاده ابنته ما هو اللي حضر زواجها وراها عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم انسان يا اخي له مشاعر فلما رأى القلادة جعل يحركها بيده وتذكر خديجة أحب الناس إليه ثم تذكر ابنته زينب اللي تريد زوجها تريد سند معها وما بقي هي في, في مكة مع ابنتها الصغيرة كانت مولودة أمامة من جالس عندك من, من, من عرضك هناك من ركنك أبوك هنا وزوجك مقبوض عليه فرق النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة ووضعها في الكيس ما يريد يراها ثم قال لأصحابه إن شئتم أعدتم إليها قلادتها وأطلقتم لها أسيرها شوف حتى يقول إن شئتم استأذنهم <تصفيق> قالوا يا رسول الله نفعل فأعطوه القلادة قالوا ارجع إلى امراتك فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل زينب إليه قال بقاء زينب هناك خطر عليها بعد المعركة لأن الآن هي أول معركة تصير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فقال وجودها هناك خطر عليها أرسلها إلينا جاء ابو العاص طبعا ما يستطيع انه يخرج بها لان قريش بتلاحظه عندها اخو اسمه كنانة جاء الى اخي كنانة قال يا كنانة جهز نفسك ترى انت ستأخذ زوجتي تذهب بها الى ابيها والنبي عليه الصلاة والسلام ارسل ايضا من عند علي بن ابي طالب وزيد قال اخرج في وسط الطريق استلموا زينب وصل زينب جعلت تتجهز اقبلت الي هند بنت عتبة وكانت من أشد المناوئين للنبي عليه الصلاة والسلام زوجة أبي سفيان حتى هي التي لما جاءت معركة احد جاءت وشقت بقرت بطن حمزه اكلت من كبده فكانت مبغضه جاءت إلى زينب قالت يا زينب إنه قد بلغني أنك تتجه للذهاب إلى ابيك فهل تريدين اساعدك بشيء خافت زينب قالت ما شاء الله وشا الإيمان الطيبة هذا فقالت لها لا والله لا أريد شيئا من قال لك أني بلا إلى لا أنا عند زوجي وعند بنتي فقالت لها هند إنه لا يكون بين النساء ما يكون بين الرجال يعني أنا أمون عليك تريدين شيئا قالت لا والله ما أريد شيئا فذهبت من عندها يا هند وفعلا تجهزت زينب وركبت على البعير وخرج بها كنانا أول ما خرج مشى يعني مسافه يسيره جدا فاذا بقريش تجري وراءه فقام واناخ البعير واخرج سهامه ونثرها امامه ووضع واحد منها السهام في القوس وقال والله يا قريش ما يقترب مني احد الا وضعت السهم في كبده أنا بدافع عن الحرمة من معطيكم إياها حتى هو كافر كناه وهو كافر كناعة وهي مسلمة, مسلمة لكن عندهم روءة يا أخي هؤلاء ثم قال لهم حتى يموت والله ما تقدرون علي وعليها حتى يموت منكم بعدد هذه السهم يموت عشرين واحد خمستاشر سهم يموت خمسة عشر ما في وقفوا ما قدروا يجربوا منه فعلا المسألة السهم باب أرمي ما عندي لعب فقال له أبو سفيان يا رجل كف عننا سهامك خلني أتكلم معك بس فكفتها موجه أبو سفيان بالهدوء قال له أبو سفيان يا كنانا إنك ما أحسنت لما خرجت بها في النهار والناس ينظرون إليك هذا تحدي لنا كيف الآن الرجل قتل منا سبعين وآثر سبعين قبل ايام والله و... خلي بنت تروح, و... بنت تروح والله ما نخليها تمشي أمامنا اطلع بها بالليل يا أخي على أقل نقول يعني ذهبت بغير ما ندري نحفظ كرامتنا إيه فلما جاء الليل فانا خرج بها كنانة وعطاها زيد وعلي رضي الله عنه وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام انظر اللي حصل بعد ذلك زينب الان في, في مكان وزوجها, وزوجها في مكان وبنتها معها. معها مضت أيام فإذا بقافلة تأتي من الشام وإذا قائدها أبو العاص بن الربيع قافلة يعني تجارة فخرج المسلمون إلى هذه القافلة وهجموا عليها وأبو العاص بن الربيع هارض أشوفه. هرب قالوا يا رسول الله والله قائد القافلة ما ندري منها لكنها هرب ما يدرون أنها أبو العاصر بن الربيع إيه فلما كان من الليل فإذا أبو العاص بن الربيع يأتي متخفيا ويدخل المدينة ويطرق على زينب الباب حن القلب <تصفيق> <حنف تصفيق> <تصفيق> قال يا زينب طبعا فرحت بزوجها يعني, طبعًا. يعني ما شافته من زمان فقال لها أجيريني يعني انا في وجهك أنا في حمايتك الله انا هربان من معركة الآن أي واحد ممكن يرميني في زهم يقتلني أجري لي قالت له طيب اجلس فلما جاء من الليل وأذن الفجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كبر الله أكبر الحمد لله رب يصلي بهم صلاة الفجر قامت زينب والناس يصلون والنساء معهم يصلون جاءت قبل ما تكبر تصلي قالت أيها الناس والناس يصلون لكن هي تكلمت في الصلاة حتى الكل يسمع ما يكون واحد قاعد يقرأ قرآن وواحد فيه النوم واحد لا لا في هالوقت الكل قالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما يدري النبي العاص جاء أصلا فلما انتهت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس قال لهم هل سمعتم ما سمعت أنتوا سمعتم اللي أنا سمعته في الصلاة قالوا نعم يا رسول الله والله بنتك والله سمعنا شوف يا أخي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينة على أنها يعني إنسان له مشاعر يا أخي يعني حتى لو كنت أنت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلمة وأمك خديجة لكن يا أخي عندها حب لزوجها يعني, يعني لذلك حتى بعض الناس اليوم سأخبرك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس اليوم مثل ما قال الله تعالى فلا تعذلوهن أيا كحنا زوجهم والله يا أخي أحيانا يأتيني بعض المشاكل أحيانا اللي يعني أدخل في الصلح يكون الزوج وقع بينه وبين زوجته مشكلة مثلا مشكلة وضربها في البيت ولا ربما كان سكران ولا متعاطي مخدرات وكذا فيطردهم في الشارع ويأتون أهلها ويأخذونها فتجلس عند أهلها أحيانا شهر وشهرين ثم تحن إلى زوجها ويحن إليها طبيعي. فيبدأ يتصل بها ويراضيها وخلاص وأنا آسف والشيطان أغواني وخلاص أصحابي السيئين أنا تركتهم والحمد لله أبشرك الآن وجدت وظيفة فهي ترغب في أن تعود إلى والد أبنائها وهو يرغب فيها فلا يقف في سبيل عودتها إليه إلا من إلا أبوها أبوه ولأ أخوها او كده ويبدأ يقول والله ما ترجعين له هذا سكير عربيت هذا ضربك نسيته لما طرتك في الشارع يا أخي طيب هي رضيت بذلك وزوجها يا أخي يعني هي الآن هي مبسوطة أنا جالسة عند, عند, عند أبيها عزباء كده وتلاقيه بعد يتكلم عليها وينتقدها أحسنت ويبدأ يقول أنت مجنونة أنت بل والله مرة عرض علي مشكلة لواحد تقول يا شيخ وأخذني أخي عنده في البيت تقول جالسة في البيت كأني خادمة أنا اللي أخدم عياله وزوجته تروح مدرسة وأنا اللي أجلس عند الأولاد أحياناً يأتيه ضيوف أنا أدخل اساعد زوجته في المطبخ فأنا صايرة شغالة تقول تقولوا كلما أردت أرجع قال زوجك هذا خمار سكير عربيت والله ما تروحين له يا أخي أنت دخلك في الموضوع عشان يوفر قيمه المطبخ يمتن <تصفيق> إما إنه يوفر أو أحياناً يا أخي ما يراعي مشاعرها ترى احيانا ما في مراعات للمشاعر فهي تقول لي في الرساله تقول لي يا عند زوجته وعياله وطلعات وراحات و... وجيات ونجالسة مثل اليتيمة في البيت صح؟ م... لا أب ولا أم ولا زوج وعيالي عند, عند أبيهم فالشاهد شوف النبي صلى كيف يراعي يعني إنسانية ابنته زينب لما انتهى من الصلاة سألهم قال هل سمعتم ما سمعت قالوا والله سمعنا ما سمعت يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لم أعلم بشيء من ذلك حتى تكلمت ما كان سبحان الله حتى ما يقول بعض الصحابة آه هو أصلا مخطط مع زينب وخلة بنته هي إيه تتكلم, تتكلم حتى يضعنا قدام الأمر الواضح ويحرجنا ولا لا قال أما إني والله لم أعلم بذلك إلا كما علمتم أثناء الصلاة لكن المسلمون يجير عليهم أدناهم فعلا هذا موجود في الإسلام لما يصير واحد في حرب ويأتي واحد من المحاربين إلى مسلم يقول أجرني حتى لو المسلم ضعيف مسكين ما عنده شيء يصح ان يقول انا اجرته فيدخل في الاجاره وفعلا ما يقتر ولا شيء مثل ما وقع في فتح مكه لما دخل احد الكفار في بيت ام هانة رضي الله عنها اختها ابينا ابي طالب فقال اجيريني قالت قد اجرتك اجلس فدخل علي رضي الله عنه بالسيف اخوها قال وين هذا المشرك اللي قتل المسلمين وجاء واختبى عندك وين قالت والله قد اجرته قال والله لا اقتلنه فخرجت ام هان الى النبي عليه الصلاة قالت يا رسول الله إن ابن امي ما قالت اخي زعلان <تصفيق> ابن اخوه قويه ابن امي بدل واحد لما زعلان على ابيه ويجي يكلم امه يقول امه ترى زوجك ترى رجلك ترى زوجك ما يقول ترى اخوك اي ولا ترى اخوك <تصفيق> ولا ترى تر يقول ابوك يكلمه يقول يقول ابوك <تصفيق> قالت زعم ابن امي أنه قاتل رجلا أجرته، وقال عليه صل الله عليه وسلم قد أجرن من أجرت يا أمة أنا، فالمقصود أنه يعني في الإيجار هذه موجودة. الشاهد زينب لما قالت هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنا والله ما علمت إلا كما علمتم، لكن يجير يجيران المسلمين أذنهم، ثم قام النبي صلى الله عليه ودخل على زينب فإذا عندها زوجها الكافر اللي كان قائد قائد القافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب شوف مراعات النفس يا أخي. يعني كانه يقول يا زينب انا ادري انك يعني تحبينه وادري انه يعني علاقتكم وحياتكم مع بعض ما تنسينها وبينكم عيش وملح وبنت صبا وانت لما تشوفينه يلعب بنته والبنت فرحانه بابيها وتلمس لحيته وتشمه انا انا افهم مشاعرك يا زينب افهم اني انا عندي زوجاتي واخته فاطمه عن زوجها علي وزينب ومكرثوم كل واحده من زوجة إلا أنت يعني أم كلثو مرقية إلا أنت يا زينب من غير زوج تفرحتي بزوج أنا أفهم يا زينب مشاعرك شوفي اخي التعامل مع الإنسان يعني باحترام مشاعره ثم قال عليه الصلاه الله لكن لا يخلصن إليك يعني لا يجامعك كما يجامع الرجل المرأة ترى كافر لكن يبقى عندك في البيت ويبقى مع ابنتك وأكرميه واحسني مثواه عاملي تعامل زين وضعي له أحسن الطعام وضعي له فراشا حسنا لكن أكرمي مثواه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرجو أن يدخل أبا أبو العاص في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يهمه أن يجمع المسلمون مالا همه يا أخي ان الناس يسلمون فقال عليه الصلاة والسلام للناس قال إن شئتم ردتم عليه ماله هذا الرجل يعني منا حيث قد علمتهم وإحنا إن شاء الله نرجو أن يسلم إيش رأيكم كل القافلة اللي أخذتوها من ترجعونها إليه قالوا نعم يا رسول الله اخي أيضا حب الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام مباشره ما في المساله نقاش وجاءوا فعلا وجمعوا يقولون حتى ان الرجل لياتي بالشن يعني القربه الباليه القديمه يقول يا رسول الله هذه ترى في القافله كانت بعد ولم تسوى الهجره يعني ما, ما, كل أي <تصفيق> ما تركوا ولا شيء ثم جاءوا وجمعوا اخذها ابو العاص ومضى حتى اتى, أتى اهل مكه ووزع عليهم كلهم اموالهم ثم قال يا اهل مكه هل بقي شيء تريدون بقي شيء قالوا قد كفيت وفيت قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله ما منعني من الإسلام وأنا عنده إلا أن تقولوا أسلم حتى يأخذ القافلة أسلم حتى يرجع له فلوسه لا والله لكن الآن دام رجعت لكم فلوسكم فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشاعر يا جماعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيها في الناس عندما يتعامل معهم يراعي في المرأة محبتها لزوجها يراعي في الرجل محبه لابنائه يراعي لما يأتي الفقير يتحدث معه نحن اليوم ينبغي عندما نتعامل مع الناس أن نتعامل على أنه إنسان جاءك واحد فقير وهو فقير يستحق الاحترام يا أخي وهو ربما احيانا يكون عدوا لك لكن اعلم أنه لا يزال في قلبه بقايا إنسان بقايا عاطفة لذلك أنت إذا تأملت وجدت أن حتى اليوم يعني حتى الكفار بل حتى الملحدين الذين لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بجنة ولا نار إذا مر بإنسان ضعيف مسكين أو جاء أخرج من جيده مالا وأعطاه هذا يذلك أنه وهو ملحد وكافر بالله العظيم في احساس, إحساس يا أخي عنده نوع من الإنسانية هذه الإنسانية نحن مطالبون أن نستثمرها عندما نتعامل مع الناس تتعامل معها انه عنده إحساس عنده مشاعر عنده إنسانية لا تتعامل معها لأنه كافر ضال فاجر والله يا اخي أنا, انا كنت مره درست في الخارج ثم اتصلت على أحد الاخوه قلت لو اريدك تختار لي شايب كذا اسكن معه تعال تناقش معه وتعلم الوقت فاختار لي رجلا كبيرا في السن اسكن معه فلما جئت وسكنت معه بعد يومين او ثلاثه فاذا هو قسيس أوه أوه أوه سبحان الله انت هنا داعي ومن <تصفيق> فلما جلست معه قال لي انت وش تشتغل طبعا لازم ترجلس معه كثير عشان تتكلم طبعا فأخلت لك والله مشكلة قلت لكي تشتغل أنا, أنا قصيس اسلامي قال <تصفيق> كيف قلت لهم أنا قصيس اسلامي وما يفهم لك كذا اصلا قلت أنا قصيس في الكنيسة إمام في الكنيسة أنا إمام في المسجد فلما جاء يوم الجمعة ما يدري إني بطلع أخطب الجمعة أنا في المركز الاسلامي جنبنا فعرفوا إني موجود وأنا اللي بخطب فلما رجعت أخذت البشت معي المشلاحو فقال اليوم كيف أنت بتروح المدرسة ولا يعني اليوم ما أخذ معك شيء غريب مادرل مادرل لا يدري فقال ليوم القسيس بيلبس حق القساسة فشاهد سبحان الله يا أخي مع أنه قسيس يعني وداعيه للنصرانية ويعتبر شيخهم إلا أنك تشعر في قلبه من اللطف في التعامل معي وال يعني والمحبة للخير ولما اتكلم معه مثلا تناقش عن أحوال مثلا فلسطين عن أحوال العراق عن أحوال معنا. مثلا لما يقول بوش تلك الايام هذه حرب صليبيه وبيقتل المسلمين وما وقع في البوسنه في ايام مضت لما كانوا يرسمون الصلبان على المصاحف وكان يتالم لذلك كله مما جعلني سبحان الله تشجعني ادعوه ليدخل في الاسلام فنح... لو أنني يا جماعة من البداية لما قال لي إني قسيس قلت في نفسي أعود بالله هذا شوف لك مكان ثاني إيه شوف لي مكان ثاني وهذا فاجر وا هذا ما في قلبه رحمة لا تعامل يا أخي مع, ال... مع الإنسان على أنه إنسان مشاعر مهما كان عنده من يعني الفساد مهما كان عنده من الضران مهما كان عنده من الفجور ينبغي أن تتعامل معه فعلا على أن انسان يمكن أن يستثمر فيه شيء وهذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يتعامل مع الكفار يعني ايش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يرسل مثلا هدية الى المقوقس حاكم الاسكندريه مع ان المقوقس كان نصرانيا ومع ذلك يرسل اليه هدية فيرسل المقوقس هدية فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهدية يتعامل مع المقوقس على انه انسان بالتالي تستطيع انك تؤثر فيه طيب الان البعض يا رب الرحمن يلوم بعض الرؤساء الدول العربية والاسلامية م. في حالة انهم صاروا يتوددون مثلا الغرب او المسيحين او اليهودين او انهم يهدونهم هدايا فيقولون هذولا موالين لهم مم. او انهم عملاء لهم هو طبعا احمد في فرق بين ان يعني تتودد اليه وت وانت ضعيف مسكين مم. وتبدأ تقدم تنازلات يقول لك مثلا غير التعليم عندك في البلد فتقولين نحذف الاشياء اللي خاصة بالنصارى مم. وخاصة بالجهاد وخاصة بكذا فيقول لك طيب المرأة لا تلزم المرأة بضع اختلاف افتح جامعات في افتح، فتبدأ تستجيب له هذا الذي نحن نعارضه لكن الابتسامة في وجوههم مؤاكلتهم مشاربتهم تدعوهم الى بيتك وتطعمه وتسقيك وانت ايضا تستجيب لوليمته هذا ما في مشكلة لكن اهم شيء الا يحصل عندك تنازل عن امور من دينك وهذا الذي انا اعني هاي في مثل بعض الملحدين او اليهود ونصارى ترقى معاملاتهم افضل من اكثر من مثل فتلقى هنا معاملت وتلقى هنا فيه بغض في راهية تعاملتها شوي سيئة من ناحية خلقيا في كل شيء فتلقى هنا الملحدة هذا لا تلقى ممتس انفجهك متعاون معك متساهل معك في شتى الأمور طبعا, طبعا ناصر ايضا نحن يجب على المبالغ ترى ليس كل ليس كل النصارى او كل الملحدين او كذا لطيفين في التعامل مو كلهم يعني ايه ايه انا عاملت بعضهم والله يا اخي كان سيء التعامل جدا هو متكبر وحقود انا درست هناك عدة مرات وتهاوشت مع مدرسين وتهاوشت مع طلاب لان دي لا لا <لس ما> مو... <تصفيق> لا مو مشكل دي لكن فعلا تحس تعامل سيء حتى احد المدرسين كنت اذا رفعت يدي بجاوب ما يعطيني وجه اذا ما ادري ايش ما كذا اذا طبيعه بشر اي فلما... طبيعه بشر ليس لانه مسلم ده... لأنه بس بس طبيعه سيء او ذاك لانه اللي المقصود اللي اقوله أن ال برضو المشركين أو المنحدرين أو الكفار في منهم غريزة يكون أفضل من المسلمين أفضل المسلم فيما يتعلق بالتعامل, بالتعامل. في عقيدة لا بالتعامل الموحد أفضل <تصفيق> من المشرك إيه. لكن أقصد أيضا نحن لا ينبغي أن نظن أحيانا أن اللي يدفع المسلم إلى التعامل السيء نقول يا أخي النصارى أحسن تعامل منك لا تقول النصارى يا أخي قابلت واحد أمريكي بريطاني فرنسي كذا وصار أحسن تعامل منك أيها المسلم ولا يعني إنها الأمريكي هذا لما يسلم سيصبح تعامله فاسد لا لا. لا لا بالعكس إنه سيستمر على تعامله غريزة لا. أحسن ت فيها صدقتي غريزة وأصلا طبيعة الإنسان سواء أنت أسلم ولا ما أسلم حتى إنه يوجد فتوى للمسلمين إنه يجوز للمسلم اللي زوجته كتابيًا يحبها لذاتها احسن ما هو شرط للدين هل ذاتها يحب بل يا اخي حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يتعامل يعني مثلا في المدينة كانت مليئة بالناس اللي يتمنون ان يخدموا النبي عليه الصلاة والسلام في, في ادنى شيء ومع ذلك من اختار النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يخدم في بيته غلام يهودي طيب يا رسول الله ما هو عندك انس لا محتاج غلام يهودي انس يشتغل معنا لكن اليهودي يبقى معي في البيت طيب يا رسول الله ما هو الصحابة كل واحد عنده عيال يتمنى أن ابنه يقيم معك في البيت يخدمك ويساعدك قال لا ابغى اليهود ليش النبي صلى الله عليه وسلم يريد هاليهودي الغلام معه يستمتب قلبه يدخل في الإسلام أحسن أول شيء يدخل في الإسلام والأمر الثاني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليهودي الصغير كلما رجع إلى بيته او جلس مع أحد اليهود سيسألونه عن إيش عن رسول ممتاز وهو يريد أن يرسل رسائل إليهم يريد يوصل لهم رسائل ان اليهود يقول والله تصدقون أننا إنسان طيب والله تعامله حلو والله ما يصرخ بزوجته والله لما جاء الطعام أعطاني وقال هل ذهب به لأهلك والله فيريد يرسل لهم رسائل ترى الوصف الذي جاء عني في التوراة والإنجيل عندكم انه, أنه خلوق وأن هذا النبي حسن التعامل وأنه رحيم ترى شوفوا الآن هو مطبق عندي وهذا هو اللي يا جماعة ينبغي اليوم نحن أن نتعامل معه والله لو تعاملنا معنا فعلا على أن الذي أمامي إنسان يستحق الاحترام لإنسانيته صح. الله يقول كرمنا بني آدم صح. يستحق الاستماع إليه الانصات الإحسان إليه مراعاة جوعه مراعاة عطشه مراعاة حاجته علاجه قدر الاستطاعة لا يعتمد هذا على جنسه ولا على لونه ولا على فقره ولا على نسبه أو على كثرة ماله أو قلة ماله لا يعتمد على كونك إنسان أنا وياك أبونا واحد آدم وبالتالي تستحق أن يتعامل معك على الإنسان إن والله يا أخي إيش أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تمر به جنازة يهودي ويقوم حتى مرض. احترامه فلما قال الصحابة يرسله يهودي قال ليست نفسا هذا برضو نفس خلقها الله يستحق أن, أن تعرف له قدره أكثر وكان أسأل الله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا أنا أرجو أن أكون الرسالة وصلت يا أخي حتى والله نحن لو استوعبنا هذا فعلا أتصور يا أخي سيصبح نظرة الناس للإسلام والمسلمين نظرة أكثر إشراقا بكثير اليوم أقرأ يا جماعة أن عدد المسلمين وصل إلى مليار وسبعمائة مليون وكان سابقا مليار وخمسمائة السنين الماضية زاد المسلمون 200 مليون ولا يزال اليوم اقبال الناس على الاسلام بشكل كبير جدا ايش اللي يجعلهم يقبلون يا اخي إلا ما يرون من مخالطتهم المسلمين وتعامل المسلمين معهم ما يجعلهم ينجرون الإسلام الله يحفظكم إن شاء <تصفيق> <تصفيق> الله يجزيكم خير وأشكركم والله ونشكر الشيخ عبد الرحمن اللي شرفنا اليوم وحضر معنا بس عاد هو كان متعودنا قبل الحلقة قال حطوا الكاميرا عليه عشان يشوفون الناس يا سر ما نبكلم أنا نبمجاوب أنا شيء فاا اليوم سكتنا سر الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب أنتم أيضا يا الأحبة سر الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا إلى لقاءنا آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتكون بديننا في ربنا يوم الجميع